بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود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 البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضانا وإذا حللتم فاسترادوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أن صدوكم عن أن عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا مَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ قُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْبُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُخَلِقَةُ وَالْمَرْكُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُ وَمَا وما يهد بحال النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من لا تخشوهم وخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اما ن طولا في مخنصات الغير ومتجاني في الاثنين فان الله غفور رحيم فمن اضطر في مخنصة غير متجارف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِ حِنُكَلِّبِينَ تعلمونهم, تُعَلِّمُونَهُمْ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ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 الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ طَيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا آتَيْتُمُهُنَّ آذُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ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 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا, وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُبًا فَطَهُرُوا وَإِن كُنتُمْ نَضًاًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ وَأَنتُمْ لن تجدون مَاأَ فَتيَم م م صيددًا طَلجبَ فَتَيَنَّمُوا صَعِيدًا طَجِّبًا فَامْسَحُوا بِوزُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهِ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَزْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجِهِ ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم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 اذا تصدوا يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء عدل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 دام هدوء وعد الله الذين امنوا وعمن صالحات لهم مغفرة واجر عظيم والَّذين كَضَوُ كَذَّبُ بِأَهاتِنُ لائِكَ أَصْخَ رَبٌ يا أيها الذين آمنوا ما منكم منكمون نعم الله عليكم اذ هم مقضى ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله واعلم الله فليتوكل وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَابْعَثْنَا مِنْهُمُ إِثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرَسُولِهِ وَعَزَّنْتُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ لا أُكفِّرَنَّ عن عنكم سيئاتكم ولأُدخِلَنَّكم ولا أُذِنَنَّكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَعَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ ونساقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مراوه ونسو ونسو حظا مما ولا تزال تطنع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب وَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا فَنَسُوا حَظًّا مِّن ذِكْرٰهُمْ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ عَدَاوَةً وَحَمِيَّةً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 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو وَيَعْفُو عَن كثير هَادِجَ رَحْمَنٌ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي, يهدي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ نُورَهُ سُبُلَ السَّنَا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين كفروا ان الله عز وجل المسيح ابن مريم قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِلْأَرْضَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بِنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضَ جَمِيعًا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 وقالوا يتغودون النصارى ونحن ابناء الله واحبه واحبه قل فلي ما بل أنتم بشع من من خلقوا يغفر لمن يساء ويعذب من يساء وَللهِ مُركَُّم وَآهكِ والأَرضِِ وَماه بَيْنهُ مَا وَإِلَهِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْوَةٍ مِنَ أَنْ تَقُولُوهُ أَنْ تَقُولُوهُ مَا شَاءَنَا بشير ولا نذير فقد جناكم بشير ونذير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 وَأَلْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ إل جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ بِأَنَّا وَجَعَلَكُمْ, ملوكا وجعلكم ملوكا حتى كنا لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وَلَا تَلْتَدُّوا وَلَا أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَرْمًا جَبَّارِينَ إِنَّا لَمْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَأَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالُوا نَجْنِي مِنَ الَّذِينَ خَافُوا عَنَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ مَدْخَلٌ عَلَيْهِمُ الْبَابُ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا فقاتلا إنا هنا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 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بْنَيْ أَنْدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ يَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَ قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك <سؤال> ان يا اخاف الله رب العالمين ان يا اريد ان تنبوا ابي اسمي واسمك فتكون من اصحابنا وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقت له فأصبح من الخاسرين فَبَعَثَ الله بَنِي يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَكُمْ كَيْفَ يُؤَاخِى إِنْ سَوَّأَ تَأْخِيرِ أَلَا لَيَا وَيْلَتِى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا وَأَرَى سَوْءَ تَأْخِيرِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبَ عَلَيَّ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أنه قتل نفساً بغير نفس أو فسياد في الأرض, أو فسياد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً وَظن أأَحيه فَكَ إنَّه أأَحي الن وَلَقَدْ جِمَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إنما جزاء الذين يحارفون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلفوا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 ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله رفور رحيم يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتروا إليه الوسيلة وجاهدوا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُونَ وَأَمَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَا هُوَ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا مكالا من الله والله عزيز حكيم فَمَنْ تِعَبَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ولم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يساء ويغفر لمن يساء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواهر لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواقهم ولم تؤمن قلوبهم وَمِنَ الذَهعَدُوسًَا معُونونَ للِكَذبِة م آعُونَ لِقَوْمٍ آ خَرينَ لم يأتُون يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَا وَضَّحُوهُ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وإن, وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ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 لهم في الدنيا خز ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكانون للسحب فإن وإن كفحكم بينهم أو أعلم عنهم وإن تعلم عنهم فلن يبروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمون كما التوراة في حكم الضال تس ما يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين انما انزلت تا تنفيها هدى ونور يحكم يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادو والربان الجن يحكم بها النبيؤون الذين أسلموا للذين هادوا والربانجون والأحبار بما بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا وكانوا عليه سهداء لَن تَخْشَوْنَ مِنَّا سَوَاءَ خَشِيَةٍ وَلَا تَسْتَوُونَ بِآيَاتِنَا ثَمَنَهُ قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بماء ذَنَّ اللهُ فَأَنَّائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي فسَ بنفس وَعنَ العهلي والأ فَبِ الأ في والسن والالسن بس والجوحَ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 وقفينا على آثارهم بعيس ابن مريم مصدقا لما مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنسان قَنَنَّا ومُصَدِّقًا لَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِمَا ان الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون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 وإنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرة ومنهاجا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً رَاحِدًا وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَارْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض الماء الله إليه فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيب كم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الغاسلان فسقوا فبحكم الجان لديه وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ هَنْ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّفَارَ أَوْلِيَاءَ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 وَتَوَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَعْضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِ يَكُونُونَ وعسى الله ان ياتيه بنفح او امر من عنده فيصبح ليصبح على ما اسم في ان فسخمنا يقول الذين آمنوا أهى أولئ الذين أقسموا بالله جعد أيمانهم إنهم إنهم لمعكم حبيطت أعمانهم فأصبحوا خاسرين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 وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافيين يشاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله من يشاء والله واسع عليم إننا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وما إن تولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُدُؤًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنتُمْ وما امنين واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوه هزءا ولعبا ذلذلك انهم قوم لا يعقلون قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ بِأَنَّ تَنقُضُونَ مِنَّاءَ إِلَّا أَن آمَنَ بِالنَّاسِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ, إلينا وما أنزل نزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّا أَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعله فعَنَ غَُّهُ وَ غَببَ لَيهِ وَجَعَلَ منِنهُ القَادَةَ وَنْخَنذه غَ وَبَدَ الطُ ألائِكَ شَر مكَنَأَظَلنُ عَهُ سَو السَّب وَإِذَا جَاؤُكُمْ قَالُوا أَامَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعذوان وأكلهم السحر لذي لولا ناياهم الربان الجنون والاحباء عن قولهم الاثم واكلهم الصح لا ما كانوا يفنعون وقالت اليهود يدواه مغلولة غلت أيديهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان يوم فيك كيف يشاء ودا يدن دنك يرم من ربك طغيانا وكفارا وعلقينا بينهم العداوة والبغماء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسيادا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 ولا ادخل ما غمضنا اقوام التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة نقتصد او كثير من هم سا ما يعملون يا ايها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالاتك والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لست معلى شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهما أنزل وَنَزِلَ إِلَيْكَ مَنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا أَتَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ان الذين امنوا والذين هادوا صدقهم ونفصل الله من امن بالله واليوم الاخر وعمل فاعمل صالحا فلا خوف عليك ولا تفحم يحزنون لقد اخذنا من امثال قبني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاء أهم بِمَا بما لها تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا وحسبوا ان لن تكون فتنه طعما وصمتا كما بالله هو عليهم ثم معمول ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كبر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأوام النار وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ تِالِثُ تَلَاثَةَ من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا وما يقولون ليمسن الذين كفروا منهما ذياب افَإِنْ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ما الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ وقبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم فكون. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا نَا يَمْلِكُ لَكُمْ ذَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ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 ضَلُّوا عَن سَبِيلِ السَّدِيدِ لَوْ رَأَيْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دُنَا قِسْنَا عَلَى لِسَانِ داول ذلك بما عصر وكانوا يعتدون كانوا لا منكر فعلوه لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ طَوَّلَ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَن فَتُومَ سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبياء وما أنزل إليهم اتخذوهم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 ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصر بِأَنَّ ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى آيُونَهُمْ تَفِيرُ مِنَ الدَّمِي مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَأَعْيُنُهُمْ كَثِيرٌ مِنَ الدَّمِ مِنْهَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَأَمِنَّا يَقُولُونَ ربنا آمنا توبنا مع الشرك دي ونعلن نؤمن بالله وما جاء من الحق ونطمع ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأسابهم الله بما قالوا جنات تجريب ومن تحتها الأمهار وخالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا هؤلئك أصحاب الجحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَجِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِن نَّعْمَةِ اللَّهِ وَاحْسِبُوا رَزَقَكُمُ مِنْ خَيْرٍ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ يُقَوِّمُهُ اللَّهُ بِاللَّوْءِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ آخِذُكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَإِذْ أَخَذَكُمْ بِالْمِيثَاقِ الَّذِي أَخَذْتُكُمْ فكفارته إطرام عشرة مساكين من أوسى طيما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامًا فَتِيَابٌ مُّتَثَلَّثَةٌ آيَامًا مِّنْ ذَٰلِكَ كفارة إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ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 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَسُدَّكُمْ وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَمْتُمْ تَفُونَ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ما توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فِيمَا يَفْعَلُونَ إِذَا مَتَّقَوْا آمَنُوا إِذَا مَتَّقَوْا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تَمَّتْ مَتَّقَوْا آمَنُوا ثُمَّ مَتَّقُوا وَأَحْسِنُوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله ليعلم الله من يخافه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أجه الذين آمنون لا تقتلوا الصيد وأنتم حر قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم يحكم به أو كفاء تطال مساكين أو, أو عدل ذلك صياما ليذوق ودال أمنه عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطابه متاعا لكم وحرم عليكم صيد البر ما أدمتم حرومها واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما لما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 اعلموا أن الله شديد غيقاب وأن الله رفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله هو ينمات بدون وما تكتم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث اتقوا الله يا آل الالباب لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تسوكم وإن تسألون عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم رب الله غفور حليم قَدْ سَأَلَ غَيْرُ قَوْمٍ مِّن قَبْلِكُمْ فَمَا أَصْبَحُوا بِهَا مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَلَا سَائِدَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ يفتحون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون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 أَو لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَن فُتُحَكُمْ لَا يَضُرُّكُم فَكَذِيتُمْ إِلَى اللَّهِ مُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا. شهادة بينكم إذا حضى أحدكم الموت حين الوصية اثنان دواء عدد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه نوت تحدثهما بعد الصلاه يا قسيمه بالله يَا قَوْمِ إِنِّي بِاللَّهِ إن أُرْتَقِبُكُمْ لَا أَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا تَنفَعُ شَهَادَتُكُمْ شَيْئًا إِنَّنِي إِذًا لَّمِنَ لَئِنْ أُتِيَ عَلَيْنَا إِنَّهُمْ اسْتَحَقُّوا إِثْمًا فَأَخَانَ يَكُونَ مَا لِمَقَامِهِمْ مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَى بالله لسها عادتنا احق من شعادتيهما هناك دنيا اننا اذا لمن ذلك أدنى أن يأتوا بالسهادة على وجهها أو يخاف أن ترد أيمان واتقوا الله واسمروا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمر الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لنا علم لنا إنك أنت علام الغلوب إذ قال الله يا إيسى بن مريم اذكرنا ما في عليك وعلى والدتك إذ إِذْ أَيَّبْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ الْنَاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَاءَ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْعَاةَ وَالْإِنْجِيلِ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذنه وتبرئ الأكمه والعبرص بإذنه وإذ تخرج الموت بإذنه وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال فقال للذين كفروا منهم إن هذا ما إلا سحرا وإذ أرحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ أَلَنْ تَقُولُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قال وَنُريدُ أَمكُ مِنْهَا وَتَطُمَاءِم النَّ قُلابُناَا غَا وَنَعْلَم وَنَالَمَأَ قَد فَدَقَتَمَا وَنَكُونَ لَْهَا مِن السَِّدين قَالَ رَبِّ صَبْرًا مَّا مَنُورًا ضَرَّنَا رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مائدة مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَجَعَلَهُ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُبَيِّنَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْتَ خير قال الله إني منزلها عليكم ومن يكفر بعد منكم فإني أعذبه على بلا أعذبه أحدا من العالمين وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا عيسى بن مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ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 إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ على كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا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 لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين, خالدين فيها أبدا رضي الله عنه وارضوه عنه ذلك الفوز العظيم